تاهت على درب الهوى خطواتي وتكالبت في العذل كل عداتي هم يحسدوني ما دروا أني هنا جهرا أبيع عشق من زفراتي جلبت في العدل كل عدائي هم يحسدوني ما دروا اني هنا جهرا ابيع العشق من زفراتي فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابه ياتي الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي هم قامة الجوزاء هم بدور الدجا لكل عدائي يحسدوني مدروا أني هنا جهرا أبيع العشق من زفراتي وقف الزمان بهم فخورا شامخا متطلعا للمجد والسورات هم عصبة الإيمان اسم يا ترى من ازر المختار في الازماني ما غنى حساب مع احد وما يوم يلتقى الجمعان بالرجواتي ما الفتح ما ينوى بخيبر انهم فونس تابت على نرب الهوى خطواتي وطيالت في العدل كل عداتي من ما مدروا أني هنا جهراً نبيع العشق من زفراتي إني أدي حب دربا قد مشوه وليتني لم أحظ حذو بنيت الطرقاتي تعلق درب الهواطوطاتي وتجالبت في العدل كل اعتادي هم يحسدوني ما دروا أن